This conference will now be recorded. I'm the series ما <تصفيق> هو المشكل؟ المشكل أن في بعض الأحيان سنتلقى ديال للأتلوك ديالنا سميصاز ميصاز ولكن ذاك الميصاز يكون فيه واحد صوت في العمق دياله بمعنى ذاك الميصاز لما نحسن ندخل له إذا نقف عليه بلافلس سنسمعه شي كلام أو موسيقى أو ما شبه المشكل فقط يكون هو إذا كان هذا الصوت اللي تنسمعه من داخل هذاك الميصاج قوي وفيه مثل هناك موسيقى صاخبة ومجهدها بزاف وحنا محتاجين باش نقرأ النص المكتوب في ذاك الميصاج هنا تيمكن لناس نقرأ في ذاك بمعنى وخام دخلوا لفص الميصاج ذاك الصوت المرتفع والمزعج اللي يقدر يكون في ذاك الميصاج ما يخلي شنو نقرأ في ذاك الميصاج هنا هنا بطبيعه الحال تيتشطرح علينا مشكل كيفاش نسكتوا داك الصوت هنا هذا البلاستيس هذا غادي يخلينا نتحكموا في هذه القضيه هذه في معنى شنو معنى ديال هذه المعنى ديالها هو أنه كاين عندنا في ديال الاوتلوك الإمكانية بس نحن نتحكمه في الصوت اللي تكون مصاحب المصاج هنا مرة نتكلمش على البيس جوانت اللي تتجيم على المصاج عادية لا ويقدر يكون فيها إمبيتر ويقدر يكون فيها صورة يقدر يكون فيها بروغرام لا سنهضر على الصوت المباشرة نسمعهم يتنقفو على المصاج مثلا ها هو المثال اللي عندنا هنا ها السيئب العالي محمدت جاء واحد المصاج وغادي يوقف عليه بلا فلسي et Allah c'est hebat qaa nta bla fmisou qaleb ala had le message li fi had le son le مصاحب tanqoulou fi un fond sonore nul nul nul nul mayou dali ou nissit tem dali nul mayou dali ou nissit mayou dali إيدان إيدان الله بيطبل أفلس إيدان ده به ده واحد واحد الميصاص نموذج في موسيقى في موسيقى متكررة كونتيني مستمرة إحنا هذه هذه هذه هذه الموسيقى اللي ما بتعبيت سمعنا سمعناهاكم كلكم تعرفوا هذا ويل جينيكر ديال ويندوز إكس بي مثلا ديمو ويندوز إكس بي هذا هو الصوت اللي تسمعه كما قلت المشكلة وهو إذا كان الصوت مزعج جدا جدا جدا ومستمر ما غاليش يسمح لنا تماما بس ندخلوا للميصص <تصفيق> ولا إذاً غالي نمشي ونشوفو فين كينة البلاصة اللي غالي يمكننا بالواسطة دي الخدمة اللي غادي نديروها فيها نبداو نتحكمه في هذا الصوت ما معنى نتحكمه في هذا الصوت غادي بارامتري والأتلوك ديالنا غادي ريقليوا باش يقول لي ما يسمع ناس هاد المساج اللي تيجي مصاحب ما يسمع ناس هاد الصوت اللي تيجي مصاحب المساج وعدوة أو كرير لا بيش جوانت ولكن هذا الصوت لما ندخلو حناي المساج تنسمعه إذن هذه الأوبسيون اللي غادي نمشي ونشوفها فين كاينه غادي تمكننا نديرو الخيار اللي محتاجين له في الوقت اللي نكونو محتاجين له وهو يا إما نخلوه هات الصوت المصاحب يتسمع لنا يا إما نمنعوه ومحي تقول نمدعوه منعه مؤقتا فقط بمعنى غادي نوقفو هات الصوت المصاحب ونقرأو ذاك شيلي في الميصاج على خاطرنا ومن بعد نزرعه ونردو ال كما كان بمعنى يو اللي والمساصات اسمها هذي نال أسبات ممكن تكون في الداخل ليا له وهذا يسمى فونسون بمعنى عمقة وتيلا بغي نترجمه عمقة وتي داخل المساص ليكون مصاحب الكتاب هو براسو ويتسمى pieces جوانت إلا ما هي بسي pieces العادية هذا عمق صوتي فون سونور كما قلت هذا شيء في لي زوبسيون ديال الاوتلوك لي ديال اوف اللي تسمى لي كتيير ما معنى لي كتيير قراءه تقولوه قراءه, قراءة الكتابة الكتابه ولكن حتى الصوت ملي تكونوا في هذا قراءه ديال داك اللي في داك الصوت كذلك الوقت تكونوا تنتفرجوا بشي فيديو بشي فيلم فهنا تنقرأوا ذاك الفيديو حقيقة تنقرأوا ذاك الفيديو وهاتش تتجرنا بطبيعة الحل الحكمة الإلهية اللي هي إقرأ يعني هاتك كلمة إقرأ ما تتعني قراءة هذا راي عمل حقيقة هذا راي عمل إقرأ تتعني قراءة وعمل بل أكثر من هذا اللي سنعرفو اللي عارفين في كلام الله سبحانه كون فيكون فقط كلمة كون فكان هذا الكون اذا فقط كلمة خلقت هذا الكون كمي فما فما هو أقل بطبيعه الحال عنده التعبيرات دياله <تصفيق> سنقوم غادي نمشيو ليزوبسيون وهاد ليزوبسيون تنوصلو لهم بطريقه اللي طبيعه الحال كلكم اخوه يكونوا تيعرفوها بالسهوله وبلا تكون في الراس دائما تمدخلو لومني ديال ديال اللي فيها بمعنى غادي ندخلو الخيارات والإمكانيات الخدمات اللي اللي اسمح بهم الأوت洛克 لنا. <تصفيق> هذا هو لمني ديال الأوت洛克 ولا ديال أي تطبيق كي ما بغضكون. تدخل هاد لمني بالأل. صحنا غادي من حتى يغاق قصي مباشر بس ما نحسدوس نص دولار سنحفظه لغاق بس الميني. الميني دي ديال هي أوت洛克 يلا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 وي كاينه فاش غنواصلو منو طوبيونمونت وله امم واخا ريتان حنا هنا في اوبسيون اوغ وغادي نديرو اونطري باش ندخلو ونشوفو شنو هي الخدمات اللي كاينه في هذه الدائره اللي هي اوبسيون Entrée, fermeture des menu, plus de liste, mail de système de l'ouvrir, statut, notification, réunion, 27 baromique, 04 baromique, 2010, 1h58, 2 24 boîte de dialogue, option, général, vache, calme à cocher au démarrage, allez directement dans le dossier boîte de réception, cocher. Et là, on a les options, les options, nous avons les options, nous avons les options, nous avons les options, les performances, nous <تصفيق> دائماً صبروا واحد شوية ثلاثة أربعة خمسة ديال التواني ماشي مشكلة مادة ما <تصفيق> احنا دخلنا هذا كيدين واحد العدد للعناوين اللي بغينا كبيرة تيتسمى اللي زنغلي وحنا غادي نشوفو شكون هي اللي تتهمنا واللي راني يقول قبل هي دير مرة واحدة باش نمشيو العناوين اللي كينا هنا باش نغليو ديالنا نعم هادي اونغل جينيرال غادي تمشاو بلي فليس غادي تمشاو بلي فليس سير بليمان ونسمعوا هاد اللي كاينين هنا يسمعوهم لينا عاد نرجعوا لهاديك اللي بغينا صح Voilà, je شفنا واحد y a une fois l'adapte de l'anglais. Et tous ceux qui ont un avalimenté des services, des possibilités et des options. On va lire l'anglais qui s'appelle « lecture ». Alors, on s'appelle « lecture ».« On veut la sécurité ».« On veut la off-the-off <تصفيق> ولا إذن ها حنا في لونغلي اللي هي ليكتير بمعنى القراءة ديال الميساج والقراءة كما قلت في أي داخل فيها قراءة ديال النص المكتوب والاستماع إلى الصوت المصاحب أو مشاهدة الصورة المصاحبة أو الفيديو المتحرك المصاحب أي حاجة هذه تسمى قراءة. <تصفيق> Good. So, we're going to talk about the tabulation. I don't know if it's English. So, let's go and see the opportunities and activities for the اللي for تمشي buttons, for the buttons, for the buttons, for the buttons, for the buttons. Let's go to tabulation. Okay. Okay, let's بهذا الشيء اللي بغينا the message to him. Let's Tab. Nom de sélection numérique et édition 5. Tab. Tab. à cocher développer automatiquement les messages broutés coché. Tab. Tab. à cocher télécharger les messages automatiquement lors de l'affichage dans le volet de visualisation coché. Tab. Tab. à cocher lire tous les messages en texte clair pour cocher. هذه البطن التي تزنع لهم يمكن أن يزيلوا وقفوا سعى الله إلا كانت الأمر غمضة عندكم ونرى كل شيء منهم وليس تصلحنا دبتيهم منها هذه اللي واقفين فيها اللي وقفنا فيها دير أنسير طب وسمعنا مرة أخرى هذا البطن اللي احنا واقفين فيها تنقلوا كنترول نحن نعلم quand le cookie vient de s'annoncer texte clair donc quand j'ai appuyé sur la barre d'espace pour la catégorie plus lisse voilà et le semaine de la rahfa c'est y a le barre d'espace pour la catégorie plus lisse quand la c'est même إذن شنوه هنا سمعنا إلير أوم تيكس كلير وفيها لون كوشي معناها إلا قدرنا رضيناها كوشي فغادي نقول لي وتنقرأ ولي بتيكس كلير نص الواضح بمعنى الكتابة فقط إلا رضينا كوشي دير كوشي بإسباس نرضوها بإسباس ولي كوشي إسمعات كوشي يلا سمعنا دابا انصير طب مره اخرى يلا كوشي لي الخيار اللي حنا فيه لير لي تكس كلير هو بغينا الكلام اللي سمعناه هو اللي مطبق بمعنى ديال الميساج تكس كلير ما معناه هذاش النتيجة ديالو؟ أننا فقط غدًا نلو تقرأوا النص المكتوب فقط، أما إذا كان مصاحب النص صورة أو أو صوت صوت لتيه، بنفهم ما غاديش نقرأه بمعنى ما غاديش نسمعه. إذا إحنا درنا دابا واحد صغيرة في هذه البلاصة هذه غيرنا واحد الحاجة، درنا واحد المودификаشن وهذا مودификаشن بس. تولي فعاله وبس اون روجيسترا وتولي مطبقه تيخصنا نسجلوها نديرو ليها لون روجيستغمون وهذا اللون روجيستغمون عندنا جو ديال الخيارات يا اما نديروه هنا مباشره اونطري على هاد الكازا كوسي اللي عطينا هاكوسي كانت من قبل لون كوسي ولا يمكن لي نهبطو بطاب اوكي هبط بطاب طلع اوكي tab coche la case d'afficher les informations du formulaire tab bouton valider le nom d'utilisateur et le message qui lui vit tab coche la case télécharger coche stable bouton sélection de mairie laisser tab coche la case marqué d'une message comme tab bouton valider pour un paiement total bouton valider avec le dentier national bouton ok ouqef et Daniel on s'est Daniel يلا إذا أنا شنو اللي كنت بغيت نقول أنه هالنتيجة اللي إحنا حصلنا عليها هي نفسها كان يمكن حصلوا عليها لو ما اسمها بتنصف ديكتاب الأوكي فقط كتفينا ندير إنترى على دي الكازاكوشي إذا دي الكازاكوشي شنو فيها؟ تنرضوها كوشي ولا نون كوشي بالإسباس أما باس هالتغيير اللي تتعرف هاد الكازاكوشي اللي فعل فا تيكينتي روحتي موباشا ربنا سازونه طول اوكي سوى درنا هادي او ها ولا ها حل حل. أننا في ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها اللي كان ها ها ها في ها ها ديال ها دي ديال ويندوز ها بي فما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أو وعد. يلا نشوفوش خلين نسمعلك ما اسمه ناس. كيف في حاجة. سلام. سلام. في كلمة وحدات. ال. الوقت اللي نوقف الصوت مؤقت نحن ذا بوقفنا مؤقت نحن نرى ماشي شي الصوت ماشي مش احنا. لا الصوت راه باقي ما يرطينا نقوله فقط صمتنا هذين أولامية وقفناه وابقى ما بقينا نسمحوا لذلك القارئ ديال الصوت قرأينا ذلك لوفون صنور إذا من بعد نقرأ الميصاز نرجعه ما نساوش بس نرجعه للحالة الأخرى لأنها هي اللي مهمة Le moment où on a écrit et on a écrit le message, on a fait le même temps. Et là, on a fait le même temps. On a fait le même temps. Et la loi, on a fait le même temps. On a fait le même temps, on a fait le même temps. On a fait le même temps. Alors, on وا لا بحال بحال منين ما تجنا غادي نلقاو اوتيد اللي بغينا يلا طلع بلا فلوس الاوبسيون ملي انغوت اوكيو مانت مانت في سيرفيتور كيما دي بواط باك لوكطسيون جينيرال فوا ما شاء الله جينيرال يلا اذا غادي نمشيو لونغلي اللي هي ليكتير يلا ومالا ليكتير بغيت نمشي يلا هبط طلع بلا هبط يلا كاين في كازيو فيشال بكوكي نون كاد لا كوشيه يوروبي او كون باكيماو لي ميساج اون تيكست كوشيه ايتال كاد لا كوشيه تي لي جان بيان لي ميساج اون تيكست كاد فوالا او هادير انطري مباشره عليها باش يتسجل هاد الضريبه بالضبط 77 باغابلي اه اه و مباشره هالميساج اللي واقف عليه ولينا تنسمعوه نقولوا سمعنا هاد جينيريك و يولي يولي في 77 باغابلي 48 102 42 ويولي يولي Allah, ها هاد this conference is no longer being recorded. كنت يروال كم شو الوتي كنت لعول ابسوين كنت يرو انخي تعطل... لا لا لا خصيمش عندك درنا درنا قلنا, قلنا غادي بس أيّه تمشي اللكسر لكس عبلا فليس لأن في البداية قاعد تلقا راسك في لونغ ليلة هي جنرال قاعد يدير في لكسير حل إذا بغينا من طب يروح كنترول طب مراوح نفسها ما لير ال ان on text clear كسينهم كسيف. clear هاي صح من هذا غادي نسمع الصوت أردناها كسينها هذا الصوت بقي ولكن تغير خصنا الشغل بس يقولي عندرونا هذا أنا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 داك داك ها دا المهم المهم تسلم واطي التسجيل راه دابا نهبط والواحد يسمع هادشي على خاطره ماشي مشكل هاد لي ميساج فين كاينين نعم حتى جيت شويه متاخر ما ما عرفكم باش بأ المهم, بأ المهم انا قلت حتى دابا انا تكلمت قلت تسجيل حي دابا هادو بحصص خفيفه من الأفضل ما نطولوهاش بزاف هنا هنايا التسجيل غادي تنشاء الله غدا تلقاوه اللي بغى يطيلي سارجي ويسمع على خاطره ويعاود ويعاود فعلا فعلا صحيح واخا نعطي غير واحد واحد التوضيح للاخوان بالنسبه آه لـ بالنسبه لهاد الرسائل الصوتيه مثلا اللي كِي واحد في مكتوب هو كتاب مثلاً كَتْفِس صَعْزُ الصفحات إلى آخره وكِهذا هذا ك هذا الصوت مو صوت هو كِيه الصوت كُنوار والصوت لمدة جَلو ما كَتَعْدَش تلت ثانية ذكي قبل هذيك ثانية تعود. يشوف مثلاً يبقى يسمع هذا الصوت هذا تبنا حنا التجوز ما يعني هذا الصوت يعني حتى حتى تحيد الفو ذاك الميساج لا رجعت حتى الميساج وقف عليك 24 ساعة إذن هنا تدخل هذه المساله هذا يمكن تحيد الصوت بهده بهده بهده اللي يكون مصاحب لهذيك الرساله لا ما يمكن لكش وما يمكن هذه وتضع وترجع نعم الصحيح بالمناسبة لأبغيته إذا يبقى ذلك ما أحدك تقوله سخون بقي سخون إذا أبغيته إن شاء الله غدا الأخوة اللي ما تعرفوا كيفاش هم يخلقوا هذا الفون الصمار كيفاش يدخلوا هذا الصوت داخل الميصاج أن نوريهم كيفاش يديروا إذا يصبحوا حتى وما يصفتهم يصف فيهم الصوت assistants غير assistants هو بحال هذا وتعلمك بس دراية الميساجات الذي صاحبهم الصوت السلام عليكم أو عليكم السلام مرحباً عليكم السلام هذا بعدك يكون مصاحب للقراءة كله وكدير شوي هذه الصداه هو رحمسي هو رحمسي مصاحب لمدة القراءة كاملة ويالله فيه ثلاثين تانية ولكن كنت يبقى يتعود يتعاودي يتعاودي يتعاودي مهمة نسميده بالتالي أنت ما حد الفاتف وقد كمساشه وقد يتعاودي <تصفيق> هذا هو اللي قلنا قلنا بحيث تدربوك باش أنتم ما تتخلقوها لفون سومور وغال أرى غالي لقى بأنها غادي يكون عندنا خيارات يا إما كما قال سي محمد نخلي وهي تعاودي إلى ملاليها أو تمكن إلى مثلا نفرضوه يتعاودي من رأة وحدة أو في المرات فقط أو في المرات فقط جميع الخيارات ممكنة اثناء لا كرياسيون الخالق ديالو راه هاد غادي غادي ندوسو عليها كلها ديروا ليها حتى هي اس تي ساكو داكسير بغيتو إن شاء الله الى بقينا على هذه الأرض العزيزة إن شاء الله ان شاء الله و الى السلام ولقاؤنا قاولا يوم, يوم الحساب رقم إن شاء الله. بول الله ميرات السبواتي ولط. لا إله <تصفيق> ليس ما مي يوصل ميرات وقت الحساب حول آخر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو منك تبوش على رسمه. إذا كان شي واحد مننا سيظن أنه غدير قاعش. تل... إذا كان شي واحد <تصفيق> ناس يظن أنه قاعش الغداء ضمنها ذكرى غالت في الحساب غدير. إيش بس؟ Skip Mark de Fabri Capgeau, bouton mise en attente, appuyez sur la barre espace pour l'activer.